والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صابر عبد الحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهضرون وَمَحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجِنِّ وَمَا نَحْنُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّالِحِينَ يسبحون وان كانوا ليقولون لو ان اعادنا ذكرا من الاولين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنص وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ مَسَاحَتُهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ يَبْصِرُ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في البلة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأن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 من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر تو واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا اقضانا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذو الايد انه اواب ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق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 فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 و 90 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفل ليها فقال اكفل ليها وعزني في الخطاب وانا لقد ظلمك بسؤالنا عجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخلطاء الى بغي بعضهم وانك كثيرا من الخلطاء الى بغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أن مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا سَرَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم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 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَا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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَذَكُرَ عَبْدُنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابٌ ۖ وَأَرْسَلَ رَبُّهُ لَهُ الشِّفَاءَ وَجَعَلَنِي لِلضُّرِّ صَبُورًا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم عم ررحمة من وذكرى رحمة من وذكالئ الأباب وخك ضعث فَضه ولا تحنث إ وجدنهم صابرا نعم العاب إن أ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة فكر الدار وإنهم عندنا لإلى المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسنمئاب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب